يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضاعت وتضاع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا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 كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعين يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من ثمراً، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم والقر في الأرحام ما نشاء.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 ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت, وأنبتت من كل زوج بهيج